بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد السنة السابعة في شهر محرم من السنة السابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجاهز لغزو يهود خيبر الذين كانوا أعظم مهيج للاحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، والذين لا يزالون مجتهدين في محالفة الأعراب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا ذلك في قصة كعب بن الأشباب وكالعادة استنفر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من حوله من الأعراب الذين كانوا معه بالحليبية وجاء المخلفون عنها ليؤذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد أما الغنيمة فلا اعطيكم منها شيئا وأمر مناديا ينادي بذلك يعني في شهر المحرم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزو خيبر أين خيبر خيبر هي في جهة الشمال في طريق الشام عرفنا أن المدينة كانت بين بين حاجتين وأن اليهود سكنوا في جنوب المدينة هنا يهود النظير ويهود يهود بني قينقاع والنظير وبني كوليظة وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج قسمين من اليهود وهما بن النظير وبن قينقاع أين ذهب بنو النظير وبن قينقاع؟ ذهبا إلى جهة الشام. منهم من نزل بمكان اسمه أدعاع ومنهم من نزل ومنهم من نزل بخيبر ومنهم من نزل هذي أماكنه في الشاب ومنهم من ذهب إلى الشاب حين ولكن معظم هؤلاء ذهبوا إلى خيبر معظمهم ذهب إلى خيبر لأن خيبر هي أكبر هذه الأماكن فمعظمهم ذهب إلى خيبر أما بنه قريب فعرفنا أنه قتل من قتل رجالهم وسبيه نسائهم واولادهم قتل المقاتلون لما خانوا العهد خيبر هي التي شجعت بني قريظة على نقض العهد وهي التي خرج منها من يجمع العرب يجمع قريشا وغطفان وغيرهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب أهل خيبر الذين الذين يسعون في الأرض فسادا بينها وكان ذلك في شهر محرم من السنة السابعة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى تجاوز الكتل. وقد استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من من حوله من العراب الذين كانوا معه في الحديبية. وجاء المخلفون عنها ليؤذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئا وأمر مناديا ينادي بذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع من بدأ يجمع الصحابة للذهاب إلى خير وهنا ظهر المنافقون وظهر المخلفون الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأنهم ظنوا أنه يقتل هناك الآن هو ذاهب إلى خيبر وخيبر معروفة فيها الزرع فيها المال فيها السلاح فيها رماء فجاء أشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نذهب بين الجهاد معك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ما أرادوا الجهاد هم أرادوا الغنيمه وهم يعلمون أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم قوي وأنه يفوز وأنه يأخذ غنيمة فهم جاءوا لأجل ماذا جاءوا لأجل الغنيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تجيءوا معي أنتم عندما طلبتم في غزوة في في عندما طلبتم في عمرة مكة لم تجيءوا معي فمن أراد أن يأتي معي الآن فليأتي وليعلم أنه لم يعط من الغنيمة شيئا وسننظر هل تأتون أو لا تأتون وكثير لم يأتي لأنه جاء أصلا للغنيمة فلما قال النبي لا تأخذون منها شيئا امتنعوا وأمر النبي مناديا ينادي بذلك ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير بعد أن ولى على المدينة سباع ابن عرفطة رضي الله عنه الغفاري وكان معه من أزواجه أم سلمة رضي الله عنها ولما وصل جيش المسلمين إلى خيبر التي تبعد عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربي خيبر هي بعيدة عن المدينة تقريبا بكم مئة ميل يعني مئة, كيلو مئة وخمسين كيلو متر تقريبا مئة وستين كيلو تقريبا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى, إلى خيبر عند ذلك رفع المسلمون أصواتهم بالتكميل والدعاء بدأ المسلمون يدعون الله في طريقهم يا رب اكرمنا يا رب أمصرنا وبداوا يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم خففوا على أنفسكم لماذا ترفعون الصوت الله تعالى قريب مجيد لا يحتاج الله يسمع النداء الخفي. فلا يحتاج سبحانه أن ترفعوا أصواتكم رفع المسلمون أصواتهم بالتكبير والدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألفقوا بانفسكم يعني خطفوا على أنفسكم ألفقوا والرحمة فإنكم لا تدعون أصم ولا ضائبة الله تعالى ليس أصم الأصم هو الذي لا يسمع وليس ضائما يعني ليس في مكان بعيد بل الله تعالى سميع قريب انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم انتم تدعون الله سبحانه وهو السميع وهو القريب وهو الذي يكون معكم وكانت حصون خيبر ثلاثه منفصلا بعضها عن بعض وهي حصون النطاق وحصون الشق, أو الشق وحصون الكتيبه والأولى ثلاثة حصن ناعم وحصن الصعب وحصن كله والثانية حصنان حصن أبي وحصن البلي والثالثة ثلاثة حصون حصن القموس وحصن الوطيح وحصن السلال طيب هذه خيبل من الداخل مدينة يسكن فيها اليهود فإن يخرجون منها من أبوابها في الصباح يدبون إلى أين إلى مزاجعهم ومراعيهم حولها فإن يخرجون من المدينة الصباح هذه المدينة كعادة اليهود لها أسوال تغلق في الليل يخرجون منها في الصباح يدبون إلى أعمالهم يعملون في الارض ويزرعون ومثل هذا ويعودون في المسكن. تمام؟ في داخل خيبر خيبر هي مدينة مصورة. في داخلها ثلاثة أسوار أخرى. كل سور هو ماذا؟ هو حصن. حصن النطاق. ثلاثة حصون في داخل خيبر. جيد؟ كل واحد منها هو أيضا مبني. بأسوال وفي داخله ناس يسكنون في داخل الحصن الداخلي فإن طيب ثلاثة حصون في الداخل حصون النطا هذه الأولى وحصون الشق وحصون كثيرة النطا وحصون حصونه الشق وحصونه الكتيبه هنا طيب اما النطاق هذا الاول ففي داخله ثلاثة حصون هذا له حصون النطار في الداخل يوجد ثلاثة حصون مجتمعة وكل حصن مبني في داخل الحصن الكميل الذي هو في داخل الخيبر في داخل الأول ثلاثة حصون حصن ناعم حصن الصعب وحصن كله وفي الثانية حصنان في حصون الشر يوجد حصنان في الداخل وفي الثالثة تناثمت حصون أيضا في حصون الكتيبة فهمنا في الداخل ثم كل واحد في حصنه في داخل حصنه له بيته يعني له بيته الذي يغلق بابه عليه هذا اسلوبهم في الحياة هؤلاء يخرجون جميعا في الصباح يذهبون إلى أعمالهم خارج خيبر وفي المساء يعودون ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحصون النطاة وعسكر المسلمون شرقيها بعيدا عن مدى النبل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع نخلهم ليرهبهم حتى يسلموا فقطع المسلمون نحو أربعمائة نخلة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصميم اليهود على الحرب نهى عن القطع ثم ابتدأ القتال مع حصن ناعم بالمراماة وكان لواء المسلمين بيد أحد المهاجرين فلم يصنع شيئا في ذلك اليوم بدأ المسلمون يقاتلون أصحاب الحصن الأول أولا ذهب المسلمون في الليل ذهبوا حتى وصلوا إلى حدود خيبر فهم وكان من عادة القوم في ذلك الزمان أنهم لا يقاتلون في الليل كان القتال في النهار. فانتظروا حتى كان أول النهار حتى جاء أول النهار وبدأ أهل خيبر يخرجون إلى مزارعهم يحملون فؤسهم يحمل فاسه يركب حصانه يأخذ إبله وغنمه عاديا جدا كعادتهم فخرجوا فوجدوا جيش المسلمين قد جاء إليهم فرجعوا خائفين رجعوا بسرعة فانتظروا يقولون محمد والخميس الخميس هو الجيش الكبير محمد والخميس محمد والجيش ورجعوا هاربين يغلقون أبوابها أبواب خيبر عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر خربت خيبر فسدت خيبر إن إذا نزلنا بساحه قوم إذا نزلنا على قوم فساء صباح المنذرين بئس الصباح الذي يرونه عندما نكون أول ما يرونه في الصباح ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصول النطار حولها وحصول النطار في كم ثلاثة وهي حصم ناعم حصم ناعم وحصم الصعب وحصم كلها صلى الله عليه وسلم بحصن نعي وبدأ يضيق عليهم ولكنهم يسولون خيبر تختلف عن عن بني قليظ وبني قينقاع وبني النبي فهذه مدينة كبيرة وفيها زراعات وفيها حالها أفضل كثيرا من هؤلاء فصبر أهل هذه الحصون وعندهم طعام كثير يكفيهم فصبروا فأمر النبي بقطع النخل هذا النخل من مزارعهم في الخارج لو قطع النخل فقطعت نحو من أربعمائة نخلة أربعمائة هذا كثير ولكنهم صبروا أيضا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مصرون على الكتاب يعني هم سيقاتلون لأنهم لما قطع النبي نخلة بني النظير من قبل قالوا سألوه بالله وبالرحم لا تقطع النخل اما لأن هؤلاء يخشون على زراعتهم أما هؤلاء فهم مستعدون للقتال حتى لو قطع النخل. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف عن قطع النخل. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمهاجمه حصن ناعم. الأول من حصون ماذا؟ من حصون النطار. بدأ بمهاجمة حصن ناعم. وبدأ المسلمون يرمون بالسهام أولا لأن اليهود في الداخل والمسلمون في الخارج فيرمون وهم يقفون بعيدا عن مجمع نبلهم لكي لا يصيب نبل اليهود المسلمين فوقف المسلمون بعيدا عن مجمع نبلهم وبدأوا يضربون من بعيد قال المصنف وكان لواء المسلمين بيد أحد المهاجرين فلم يصنع في ذلك اليوم شيئا اللواء الراية أمير هذه المجموعة من الجيش لأن النبي ذهب إلى خيبر كاملة فجعل النبي قسما من الجيش يذهب إلى حسن ناعم، وكان أمير الجيش في ذلك اليوم واحد من المهاجرين وقاتل كل اليوم يرميهم بالسهام ولكن لم يفعل شيئا لم يصنع شيئا فهمنا؟ قال لكن لم يصنع شيئا هذا أولا في هذا اليوم وفي هذا اليوم مات محمود بن مسلمة أخ محمد بن مسلمة الذي مجرى بنا ذكره من قبل مات محمود بن مسلمة شهيدا في هذا اليوم وصار النبي صلى الله عليه وسلم يغدو كل يوم مع بعض الجيش للمناوشة كان النبي يذهب كل يوم في الصباح مع قسم من الجيش للمناوشة المناوشة ليست قتالا ولكن يعني المحاولة يضربون من هنا قليلا يتلقون ضربات ولكن ليس قتالا مباشرا هذه نسميها مناوشه المناوشه هي ماذا تجد يعني قبل القتال شخصا يسب شخصا يعني يرمي بحجر شخصا هذه الأشياء التي تكون قبل المقاتلة فكان النبي يذهب مع بعض الجيش في, في كل يوم في الصباح للمناوشة ويخلف على العصر أحد المسلمين النبي لم يذهب إليهم إلى حصن ناعم بكل الجيش بل يترك الجيش محاصرا لخيبر ويأخذ قسما ويذهب إلى حصن ناعم ويخلف النبي يترك خلفه على العصر أحد المسلمين يعني ويترك خلفه واحدا من المسلمين يكون أميرا على الجيش حتى يعود حتى إذا كانوا في الليلة السابعة ضفر حارس الجيش وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيهودي خارج في جوف الليل. حتى إذا كانوا في الليلة السابعة كان الأمير على الجيش في ذلك اليوم عمر رضي الله عنه. عمر ابن الخطاب كان اميرا على الجيش في هذه الليلة. فبينما هو حارس للجيش ينتظر رأى رجلا يهوديا خرج في الليل. في جوف الليل فامسكه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أدرك الرجل الجعب قال إن أمنتموني ادلكم على أمر فيه نجاحكم خاف الرجل اليهودي خوفا شديدا من المسلمين فقال إذا اعطيتموني الأمان إذا أمنتموني إذا أعطيتموني أمنا فإن لني أدلكم على شيء فيه نجاحكم تنجحون بسببه فإلا فقالوا دلنا فقد امناك أعطيناك الأمن فقال إن أهل الحصن أدركهم الملل والتعب أهل هذا الحصن قد تعبوا أنتم الآن منذ سبعة أيام تحاصرونه وتضيقون عليهم وهم قد أصابهم ملل وأصابهم تعب وقد تركتهم يبعثون بأولادهم إلى حصن الشق وسيخرجون لقتالكم غدا. فإذا فتح عليكم هذا الحصن غدا فإني أدلكم على بيت فيه منجنيق ودبابات ودروع وسيوف يسهل عليكم بها فتح بقية الحصون فإنكم تنصبون المنجنيق ويدخل رجال تحت الدبابات فينقبون الحصن فتفتحه من يومك فهمنا قال لهم هذا الرجل إنني قد ترفت القوم. في حصن وقد أصابهم الملل والتعب، فما هم تعبوا من هذا الحصار؟ وإنهم قد بدؤوا يحملون أولادهم، يأخذون أولادهم وينقلونهم إلى حصن الشق لماذا هم يستعدون للحرب؟ فيخرجون الأطفال ويخرجون النساء إلى الحصن الثاني ليلا مستترا، لأنهم الآن يتجهزون للقتال. فعنا فهم سيخرجون لقتالكم غدا فاجتهدوا في قتالهم فإذا فزتم عليهم على أهل حصن ناعم ليس ليس كل الحصول ليس الحصون اولا هذا إذا فزتم عليهم فإنني سأدلكم على بيت في داخل الحصن سأدلكم على مكان فيه سلاح كثير لهم فيه المنجنيق والمنجنيق آلة من الالات الحجبية يوضع لها ذراع تشد ويوضع فيها الحديد والنار فهمنا ثم تطلق فترمي الحديد والنار مثل اليوم ماذا؟ مثل الدبابات اليوم قال هناك المنجنين وهناك الدبابات الدبابة صندوق من الخشب صندوق له عجلات يدخل رجال في داخله ويمشون به لكي لا يستطيع أحد ضربهم بالسهام من أعلى يمشون به حتى يصلوا إلى إلى جدار الحصن ومن من داخل من داخل الدبابة يكسلون هذا الجدار لكي يدخلوا منه الحصن واليهود لا يستطيعون فعل شيء معه هنا فهذا موجود أيضا سأدلكم عليه لكم على السلاح والدروع الذي عندهم فإنكم إن أخذتم هذا السلاح فإنه سيسهل عليكم فتح باقي الحصول فهمنا هذا كلام اليهودي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قال النبي لمحمد بن مسلمة سمع طيب أجراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه النبي صلى الله عليه وسلم بقي أياما يجعل أبا بكر أميلا على الجيش الذي يذهب إلى حسن ناعم فيقاتل ابو بكر رضي الله عنه كما يقاتل ثم يعود ولم يفعل شيئا فيعطي أجراية لعمر فيذهب عمر بقسم من الجيش ويقاتل عمل ما يقاتل ثم يعود ولا بيفعل شيئا فيعطي لمحمد بن مسلمة وهكذا وفي هذه الليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا راية غدا أنا سأعطي راية غدا لرجل يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبانه أيضا فتعجب الصحابة الله ورسوله يحبانه طيب من, الذي من هذا الرجل الذي سيأخذ هذه الشهادة يحب الله ورسوله كل المسلمين يحبون الله كلهم يحبون الرسول ولكن من من المسلمين الذي يحبه الله الذي يحبه رسول الله فبات المسلمون ليلتهم ينتظرون من هو هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان عمر رضي الله عنه في بعض الأثار يقول ما احببت الإمارة الا في هذا في هذا اليوم يعني لا أحب ان اكون ميلا الا في هذا اليوم شعرت انني اريد ان اكون هذا الرجل فلما جاء اليوم الثاني نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وحتى عمره يريد يقول فجعلت اتطاول يعني اجلس يعني لكي يراني النبي صلى الله عليه وسلم اجلس متطاولا لكي يراني النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي أين علي بن أبي طالب فقالوا مريض يشتكي عينيه علي كان في عينيه شيء تحمل عيناه وتدمع فقال ادعوا لي علي فجاءوا بعلي بن أبي طالب فنفق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فشفه ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوايا وهو الذي فتح على يده حصن ناعم قال ففات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنونها يتمنون أن يكونوا هم الأمراء في ذلك اليوم لماذا؟ لكي يكون عنده شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه وأن النبي يحبه فبات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنونها حتى قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا ليلتئذ أنا لا أحب أن أكون أميرا أصلا ولكن في هذه الليلة تمنيت أن أكون أميرا لماذا؟ ليحصل على هذه الشهادة فلما كان الغد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب فقيل له إنه أرمد أرمد مرض يأتي في العينين تحمده بسببه العينان وتدمع فقال إنه أرمد هو مريض بعينيه فأرسل من يأتيه به قال يا فلان اذهب واتني بعلي فلما جاء علي رضي الله عنه تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه في عينيه فشفاههما الله كأن لم يكن بهما شيء تفل هذا هذا بشيء من من الماء يخرج نفخ هذا للهواء فقط فِينَاء تفل هذا فِينَاء و هذا عندما هذا كثير نعم فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين علي رضي الله عنه فشفيت فكأنه لم يكن بهما شيء شفيتا في الوقت ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرأي والحديث صحيح رواه مسلم فتوجه مع المسلمين للقتال وهناك وجد اليهود متجاهزين طيب في هذا اليوم كما قال لهم اليهودي إن اليهود يستعدون للقتال فوجدوا اليهود متجهزين، فخرج يهودي يطلب البلاز كعادة القتال إذا وقف الصفان إذا وقف الجيشان يخرج ماذا يخرج واحد من هنا وواحد من هنا يطلب المبارزة من يخرج الي فخرج يهودي يطلب البلازة يعني يطلب المواجهة المقاتلة المبارزة فقاتله ثم خرج واحد منهم اسمه مرحب وكان قويا شجاعا من فلسانهم فخرج له رجل خرج رجل اسمه مرحب وهو أشجع القوم فألحقه برفيقه فقتله علي فخرج أخوه ياسر فقتله زبال من العوام ثم حمل المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم ثم بدأ المسلمون يهاجمون اليهود هجوما شديدا حتى كشفوهم عن مكانهم حتى بدأ اليهود يهربون من مكانهم إلى المكان الذي بعد ذلك حتى دخلوا الحصن بالكوة كشفوهم عن مواقفهم وتبعوهم حتى دخل المسلمون الحصن بالقوه وانهزم الأعداء إلى الحصن الذي يليه وهو حصن الصحب عند ذلك ماذا؟ هرب اليهود من أول حصن وهو حصن ناعم إلى, إلى أين ذهبوا؟ إلى الحصن الذي بعده وهو حصن الصح هرب اليهود فدخل المسلمون الحصن الأول من حصون النطاع جيد فدخلوا قال وانهزم الأعداء إلى الحصن الذي يليه انهزم العدو إلى الحصن الذي بعده وهو حصن الصعب وغنم المسلمون من حصن ناعم كثيرا من الخبز والتمر غنموا وجدوا تمرا كثيرا وخبزا كثيرا في هذا الحصن ثم تتبع اليهود إلى حصن الصعب انتقل المسلمون إلى الحصن الذي بعده وبدأوا يقاتلون عنده فقاتل عنه اليهود قتالا شديدا حتى رد عنه المسلمون يعني ثبت اليهود وقاتلوا قتالا شديدا حتى إن المسلمين ما استطاعوا دخوله ولكن ثبت الحباب بن المنذر رضي الله عنه ومن معه وقاتلوا قتالا شديدا حتى هزموا اليهود المسلمون بدأوا يرجعون لأنهم لا يستطيعون دخول هذا الحصن من قوته واليهود يقاتلون قتالا شديدا حتى بدأ المسلمون يعودون ولكن الحباب بن المنذر رضي الله عنه من المسلمين وفريق معه قاتلوا قتالا شديدا حتى نصرهم الله تعالى واستطاعوا دخول هذا الحصن الثاني فرجع المسلمون إليه قال فخرجوا وقاتلوا قتالا شديدا انتهى بهزيمتهم إلى حصون قال هنا قاتلوا حتى هزموا اليهود فتبعوهم حتى افتتحوا عليه الحصن الحصن الثاني وهو ماذا حصن الصحف فتحه الحباب بن المنذر رضي الله عنه مع رجاله ثم وجدوا في هذا الحصن غنائم كثيرة من الطعام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يقول قلوا واعرفوا ذوابكم ولا تاخذوا شيئا يعني يا أيها المسلمون هذا المال الذي في الحصن غنيمة هذا غنيمة لمن هذا المال غنيمة لمن لكل الجيش لا يجوز لكم منه إلا الطعام إذا شعرت بالجوع تأكل منه هذا مسموح أو تطعم منه فرسك أو تطعم منه جملك فقط ولا تأخذ منه شيئا يعني لا يحل لكم من هذه الأموال إلا ماذا إلا الطعام لكم ولدوابكم لا تجد خاتما فتأخذ لا تجد سلاحا فتأخذ لا تجد شيئا فتأخذ لأن هذا سيجمع في النهاية ويقسم غنيمة على المسلمين فهمنا ولا يحل لكم من هذا إلا ما كان مساعدا لكم على القتال طعام لكم طعام لدوابكم مثل هذا فأمل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يقول كل. وعلفوا دوابكم العلف هو اطعامه ماذا اطعامه الحيوان ولا تاخذوا شيئا ثم ان الذين هزموا من هذا الحصن صاروا الى حصن صاروا الى الحصن الثالث وهو حصن كله انتهى الحصن الثاني حصن صعب فذهبوا الى حصن كله فتبعهم المسلمون وحاصلوهم في هذا الحصن ثلاثة أيام حتى استصعب عليهم فتحه طبعا كل حصن من هذا هو أسوار وأبواب مغلقة وطعام في الداخل وناس يعيشون فينا فحاول المسلمون دخول الحصن الثالث ولكنه كان صعبا فحاصلوهم ثلاثة أيام المسلمون حول هذا الحصن لمدة ثلاثة أيام حتى استصعب عليهم فتحه وفي اليوم الرابع دلهم يهودي على جدول الماء التي يستقي منها اليهود ظل المسلمون هكذا لا يستطيعون الدخول حتى استطاعوا القبض على يهودي من اليهود فدلهم هذا اليهودي على مدخل قال إن أددتم الدخول نعم قال في هذا المكان من بين الجبال من وسط يوجد مكان يدخل منه الماء إلى الحسن وهذا المكان لا يستطيعون إغلاقه لأنهم لو أغلقوه قطعوا الماء على أنفسهم هذا الماء يدخل من هذا المدخل وهذا مكان مستتر فاستطيعون الدخول منه من مجرى الماء هذا فدلهم على ذلك فمنعوها عنهم فخرجوا قالوا دلهم على هذا الماء التي يستقي منها اليهود فذهب المسلمون إلى هذا الموضع موضع الماء وقطعوا الماء منهم منعوا الماء من دخول هذا الحصن فخرجوا عند ذلك وقاتلوا قتالا شديدا انتهى بهزيمتهم إلى حصون الشق انتهى الأول بهزيمتهم في حصن ناع ثم الصعب ثم كل تأيضا هزموا فيه فهرب من هرب منه إلى القسم الثاني من الحصون وهو حصون الشق فتبعهم المسلمون وبدأوا بحصن أبي تبعهم المسلمون تبعوا من ذهب المسلمون خلفهم وبدأوا بحصن أبي فقال جاء وقاتلوا قتالا شديدا أبلى فيه أبو دجانة رضي الله عنه بلاء حسنا حتى تمكن من دخول الحصن عنوة قاتلوا كتالا شديدا حتى إن أبو دجانة رضي الله عنه قاتل بشدة حتى استطاع المسلمون دخول الحصن عنوة حصن أبي هو حصن من حصون الشق قلنا حصون الشق حصنان فهمنا حصن أبي وحصن البلي فدخل المسلمون الحصن الأول وهو حصن ماذا؟ حصن أبي فوجد المسلمون فيه أساسا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما وجدوا فيه كثيرا من الأثاث الذي يكون في البيوت ومتاعا وغنما وطعاما وهرب المنهزمون منه إلى حصن البليق. هؤلاء المنهزمون هربوا منه إلى الحصن الذي بعده وهو حصن البليق في داخل الشام. فتمنعوا به أشد التمنع يعني تحفظوا وحفظوا أنفسهم فيه أشد الحفظ في الحصن الثاني من حصون الشق وكان أهله أشد اليهود رميا بالنبل والحجارة كان أهل هذا الحصن أشد اليهود رميا يرمون جيدا بالنبل أو بالحجارة حتى أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض منهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم أصيب ببعض من هذا هم ماهرون في رمي الحجر وفي رمي السهام فنصب المسلمون عليه المنجنيق عند ذلك وضع المسلمون المنجنيق ورتبوه ووجهوه إلى إلى هذا الحصن إلى حصن البريد نعم. فلما نعم هذا الشيء. فلما رأى اليهود المنجنيق وهو يوضع دخل في قلوبهم رعب شديد فوقع في قلب أهله الرعب وهربوا منه من غير عناء شديد لما رأوا المنجنيق يوضع خافوا خوفا شديدا وتركوا هذا الحصن وهربوا مباشرة إلى القسم الثالث من خيبر وهو حصون الكتيبة وتركوا هذا الحصن ولم يقاتلوا فوقع في قلب أهله الرعب وهربوا منه من غير عناء شديد فدقلوا المسلمون فوجدوا فيه اواني اليهود من نحاس وفخار وجدوا الاواني كثيرا من الانيه والاطباق من النحاس النحاس هو ما يشبه الذهب ولكنه ليس غاليا هو اقل من الذهب بلون الذهب هنا من هذا وجدوا أواني من النحاس ومن الفخار الفخار هو الطين الذي يصنع منه الاناء ثم يوضع في النار الشديده فيتصلب وجدوا كثيرا من الآنية من نحاس وفخار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها واطبخوا فيها اغسلوا هذه ولا بأس أن تأكلوا فيها ولكن بعد غسلها ثم تتبع المسلمون بقايا العدو إلى حصون الكتيبة انتقلوا إلى القسم الثالث إلى حصون الكتيبة وبدأوا بحصم القاموس. فحاصروه عشرين ليلة عشرين ليلة حول الحصن الأول ثم فتحه الله على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هذا الحصن سبيت صفية من هذا الحصن من حصون الكثيرة حصن القموس أخذت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها النبي بعد ذلك سبيت صفية من هذا الحصن صفية بنت حيي بن أخطب ثم صار المسلمون لحصار حصني الوطيح والسلال فلم يقاوم أهلهما بل سلموا طيب ما بقي إلا حصني فاستسلم أهلهما للنبي صلى الله عليه وسلم هما رايا ما حدث باليهود من قبل فاستسلم لا استسلم قال نحن نسلم لا نقاتل وانظر ماذا تريد ندفع مالا ندفع جزية ولكن لا نريد قتالا ولا تأخذ نساءنا وأولادنا هم لا يقاتلون فقال استسلم أهلها نعم بل سلموا طالبين حقنا دمائهم هم طلبوا بحفظ دمائهم وأن يخرجوا من أرض خيبر بذلالهم قالوا سنخرج بأولادنا ولا نريد شيئا لا يصطحب الواحد منهم إلا ثوباً واحدا على ظهره كل واحد لا يحمل شيئاً إلا ثوباً واحداً على ظهره فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وافقهم النبي على هذا وغنم المسلمون من هذين الحصنين مئة درع غنموا منهما الدرع هو ماذا؟ ملابس الحرب من الحديد غنم النبي مئة درع وأربعمائة سيف وألف رمح وخمسمائة قوس عربية ووجدوا صحفا من التولار وجد أوراقا من التولار فأعطاها لهم يعني ما أخذها النبي لأن هذه ليست كتب المسلمين فسلمها لطالبيها يعني من طلبها منهم أعطاها لهم وقد أمل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كنانة بن ربيع ابن عبد الحقيم طيب هناك رجل هناك رجل اسمه حيي بن أخطب كتلة وكانت كانت له أموال وذهب كان له ذهب وأموال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أين أموال حيي بن أخطب فسأل النبي صاحبه كنانة بن ربيع ابن أين هي قال لا أدري قال أخرجها قال لا أعلم طيب ثم تبين أنه هو الذي أخفاه هو يعلم مكانه وأخفاه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه أنكر حلي حيي بن أخطب والحلي هو ما تلبسه المرأة من الذهب وقد عثر المسلمون عليها يعني وجد المسلمون فوجدوا فيها أساور الأساول هي ما يوضع ما يلبس في اليدين مثل الساعة ثينا اسوره مفرد واساور وجمع فوجدوا اساور ودمالج الدملج هو ما يلبس على الكتف على الذراع الاساور تكون في ماذا تكون على تكون على على المعصم فهمت فوجدوا اما الدملج يكون على على العضد فوجدوا دمالج وخلاخيل الخلاخيل تكون في القدم وقرطة في الأذن وخواتيم الذهب الخواتم في الأصابع وعقود الجواهر والزمرد الجواهر الجوهر هو كل حجر غالي عقود من الجواهر ومن الزمرد الزمرد حجر لونه أخضر غالي وغير ذلك هذا والذين استشهدوا من المسلمين بخيبر خمسة عشر الذين قتلوا من المسلمين شهداء في كل هذا القتال خمسة عشر رجلا وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلا وفي هذه الغزوة أهدت إحدى نساء اليهود شات مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قامت امرأة بطبخ شاه ووضعت السم فيها وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاه فلما وضع النبي في فمه وأكل شيئا منها فقط وضعه في فمه قال إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة هذه الشاة فيها سم فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي في فمه ولكن كان هناك أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها فعلا فمات بسبب السم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة التي فعلت هذا وسألها لما وضعت السم لنا في الطعام فقالت قلت إن كان نبيا إن كان نبيا فلم يضره وإن كان غير ذلك مات واصطلحنا منه إذا كان نبيا حقا فإن الله سيحفظه وإن لم يكن نبيا يموت ونستريح منه فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أنها قتلت ببشير بن البلاء الذي مات يعني كتلت قصاصا في هذه الغزوة أهدت إحدى نساء اليهود كل راعشات مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها مضغه يعني أخذ قطعة يمضوها بفمه فهمنا ثم لفظها لفظها يعني أخرجها من فمه حيث أعلم صلى الله عليه وسلم أخبر أنها مسمومة وأكل منها بشر بن البراء أما بشر بن البراء فكان قد أكل فعلا فمات لوقته واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي بالحجامة فاحتجم وجيء له بالمرأة التي فعلت هذه الفعلة فسألها النبي عن سبب ذلك لماذا فعلت هذا فأجابت قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن كان كاذبا اراحنا الله منه فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا لماذا السوم الله أعلم زواج صفيه وبعد تمام الظفر والنصر بعدما نصر الله المسلمين على اليهود في خيبر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي سيد بني النظير وهذا من بني النظير الذين أخرجوا من قبله وذهبوا إلى خيبر فقتل أبوها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها عفقها يعني ما دفع النبي لها مهرا من المال بل اعتقها وهذا العدق هذه مرأة من العبيد لكي تخرج من العبودية ينبغي أن تدفع كذا وكذا ثمنها فجعل النبي عدقها صدقها هو مهرها وقد أسلمت رضي الله عنها فشرفت بأمومة المؤمنين فصارت أم للمؤمنين ونعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر عن نكاح المتعة وهي النكاح لأجله كان قبل ذلك جائزا أن يتزوج الرجل مرأة لوقت بالاتفاق يعني أتزوجك شهرا أتزوجك أسبوعا فيتفق ويقول أدفع المهرة لهذا الشهر كذا فإذا مر الشهر انتهى العقد انتهى الزواج فهذا يسمى نكاح المتعة نعى النبي كان جائزا في أول الإسلام. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر عن نكاح المتعة، وهي النكاح لأجل، نهى عن ذلك، وكان وقد كان حلالا في الجاهلية. كما على هذه واستعمل هم هم يقولون لم ينها عنه ويستملون عليه، واستعمل في بدء الإسلام حتى حرمه الشرع في هذه السنة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحومج الأهلية. الحمار الذي يستعمله الناس الذي يركبه الناس نهى النبي عن أكله فكان المسلمون يأكلونه عندهم حمار يحملون عليه كبر الحمار أو تعب أو كاد يعني جاء المسلمون كانوا يذبحونه ويأكلونه فنهى النبي عن أكل لحوم الحمل الأهلية فكان بعض المسلمين عنده لحم حمار في, في, في آنيته فلما نزل الوحي بالنهي عن أكلها كان المسلمون يجمونها ولم يأكلوها فأكفأ المسلمون قدورها يعني قلب المسلمون بقدورها بعد أن نضجت يعني بعد أن طبخوها وكانت موجودة فلما جاءهم الأمر بالنهي عنها أكفأوا قدورها ولم يأكلوها وعند رجوع المسلمين من الحبشة حين رجوع المسلمين عفوا حين رجوع المسلمين من خيبر في هذا الوقت وصل المسلمون الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة قديما إلى الحبشة قديما عرفنا أن فريقا منهم رجع وبقي هموس الأشعري والأشعريين وبقي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رجع جعفر رضي الله عنه والأشعريون إلى المدينة. وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فذهبوا إليه فلما وصلوا إلى خيبر وجدوا أن خيبر قد انتهت يعني أن المسلمين قد نصرهم الله وأنه قد فتحت عليهم خيبر فتحت خيبر فدخل جعفر بن أبي طالب ومعه الأشعريون أبو موسى الأشعري وقومه بعد أن أقاموا فيها في الحبشة قريبا من عشر سنوات هذه السنة السابعة وهم هاجروا إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات إذا بقي المسلمون في الحبشة تقريبا عشر سنوات ثم رجعوا فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلح النبي بمقدمهم فرحا عظيما رأى النبي جعفر رضي الله عنهما ما منذ عشر سنوات فرح النبي بمقدمه فرحا عظيما وأعطى للأشعاليين من مغانم الحصون المفتوحة صلحا يعني أعطى جزءا من الغنيمة ليس من غنيمة الحصون التي حدث عليها قتال بل من غنيمة الحصون التي حدث عليها الصلح أعطى للأشعاليين منها وكان مع جعفر ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان عرفنا أن زوجها تنصر هناك في الحبشه ومات على الشرك بعد ان اسلم ارتد ودخل في النصرانية ثم مات عليها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ونجاشي هو الذي عقد عقد الزواج وهو الذي دفع المهر فرجع جعفر ومعه ام حبيبه بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمة المؤمنين، وقدم في هذا الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم الدوسيون، في هذا الوقت أيضا جاء أهل دوس، وأهل دوس دوس هي قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو من دوس، فجاء قوم أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة معهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أعطاهم من الغنيمة أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم برجوع جعفر يعني لا أدري أفرح بماذا أفرح بعودة الأهل والأحبة الذين رجعوا إلينا بعد وقت طويل أو أفرح بأن الله فتح علينا خيبر فهما فرحتان نقف بإذن الله تعالى عند هذا الجزء ونتكلم ان شاء الله تعالى بعد ذلك عن, عن فتح عن فدك وصلح تيماء ووادي القرى ان شاء الله تعالى في درس قادم جزاكم الله خيرًا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته